ان يسوي بنانه بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 كلا اذا بلغت التراق وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق ب ا ل س ا ق إ الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 أ ل م يك نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى